محمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد احبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد التاريخ الإنساني يجب أن يستفيد المؤمن منه فالحكمة ظلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها من القصص التي تروى عن نيلس مندلة الزعيم الجنوب أفريقي المعروف أن كان في أستاذ بروفيسور بيدرس له في الجامعه وكان من البيض الذين لجهلهم وهواهم يمقتون السود وبالتالي مانديلا. فكان يتعمد يعني اهانه مانديلا في صغير الأمر وكبير وهو طالب عنده فكان مره مانديلا أخذ الصنية اللي عليها الاكل يعني في الوقت الغداء فذهب الى المطعم فوجد هذا الاستاذ يجلس على المائدة وعلى القولة المختصه بالطعام فجلس مندلة أمامه فإذا بالرجل العنصري هذا الأبيض يقول مستر لا يعني أظن أن تعلم لا يجوز أن يجلس الخنزير بجوار الطير فطبعا كانت قوية جدا ففجأة وبدون تفكير قال له مندلة أنا سوف أطير عنك الآن سيدي بعيدا عنك فاثبت فأثبت أنه هو الطير ثم في اليوم التالي أراد ما يعني الأستاذ هذا بيت بيتر أنه يحرج مانديلا، فأوقفه بين الطلاب وقال له مستر مانديلا أنت إذا وجدت كيسين كيس فيه مال وكيس فيه حكمة فأيهما تأخذ قال مانديلا على الفور أنا أخذ الكيس الذي فيه مال قال الأستاذ لكن ولكني سوف اخذ الكيس المليء بالحكمة قال مانديلا له كل إنسان يأخذ الشيء الذي ينقصه الشيء الذي ليس عنده اغتاظ طبعا الأستاذ جدا فجاء في ورقة الامتحان وكتب معقبا على ورقة امتحان مانديلا رغم انه يجيب إجابات صحيحة غبي غبي فمندلة أخذ الورقة بهدوء وذهب إلى الأستاذ وقال له سيدي أنت وقعت على ورقة الامتحان لدي لكن لم تعطيني الدرجة أو العلامة الفحوى في المسألة أن أنت إذا كنت واثقا من نفسك ومن إيمانك فلا يضرك هؤلاء الذين يضعون العقبات في طريقك هذا رجل قد يكون غير مسلم لكنه مؤمن بإنسانيته مؤمن بكينونته مؤمن بعقله مؤمن بتفوقه فلم يضره أن يتهكم عليه هذا الأستاذ أو يقلل من شأنه فأنا أرى والله أعلم أن المؤمن هو اولى الناس أن يكون عزيز النفس ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عمر بن عبد العزيز لما أطفئت المسراج اللي هو النور يعني الذي يجلس فيه مع جلسائه فلما أطفئت ذهب فأوقدها وعاد قال الأمير المؤمنين ألا تأمر أحدنا قال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر وننهي هذه الدقائق بقصة خالد بن الوليد الذي لما عزله عمر عن قيادة الجيش عاد إلى زوجته وقالت له ذهبت وأنت قائد وعدت إلي وأنت جندي قال لها المقولة الشهيرة ذهبت وأنا خالد وعدت وأنا خالد خلد الله سبحانه وتعالى العزة في قلوبنا وجعلنا وإياكم من أهل العزة التي منحها رب العباد لكل مؤمن ولا تنسوا من صرف الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته